O mój Boże, w بسم الله الرحمن وَتَعَالَىٰ سبحان وتعالى هو الذي كل ما وَتَعَالَىٰ ضروري الَّذِينَ وتعالى لقد وصين الذين نصروا من قبلهم وليقفوا لله وتعالى قانون الدار للذي هو باذنه وتعالى وتعالى ولله سبحانه وتعالى وما لا تتنشر يوم في والعالم انما مقر الصور هي مقر مستمتع بها ان سبحانه وتعالى عشرين بها كل اللغه اي ولدتها ازياد ومحضر ورقه عشرين زاكي وعشرين زاكي لنا وخيرها وعلينا وصدق عليهم صلاه وصلاه يا اللي <سؤال> تعزقوا كل اللي بعيني انصرات والسلام عليكم ايصد الله ارحمكم واتمنى ان يكون العز الاخوه وخالد بن عامر اصول الحسن اقول لكم انصرات والسلام والسلام صحابيات اذا لك عمرك تداروا ليل نجدوا تفضلوا بالجميل عليهم اخرجوا وراكدوا الى طالبونا كلوا وصدق عليكم الدراسه والصلاه الى الى شعره تعالى الله ما لك محمد على الpercent. ي Laureenvi também. E o Renata dan al-G Card smoke الله Dieu. É o melhora, ele o Senhor. Ele Stadiumulm o Senhor, estejam o Senhor, e disse-me no meals. E diz أيرونا طبعا على وجه سبحانه وتعالى الله يفضل على اذكروا لي يا قوم ان العاقبه للدارين يا رجل قد ذاك نوح وعبد الله والرياض لبا لنا افياتنا <تصفيق> ان شاء الله تعالى و هذا يود الله على